الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الاخوه والأخوات وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أحبتي في الله لازلنا مع كلمة التوكل ولازلنا نطوف سويا في هذا البستان الماتع بستان التوكل على الله عز وجل وذكرت أن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب وقد أمر الله نبيه المصطفى بتحقيق التوكل في كثير من الآيات وأثنى على أنبيائه الذين حققوا التوكل عليه وأثنى على أصحاب رسول الله وكنا قد توقفنا عند هذه أثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حققوا التوكل على الله حينما خوفوا بالمشركين في يوم أحد بعدما انتهت المعركة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انظروا إلى ثمرة التوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب انظروا إلى الثمرة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا صدق اعتماد القلب على الله ثم انطلق الصحابة وتحركوا بالفعل في غزوة حمراء الأسد لملاحقة جيش المشركين بعدما سمعوا أن أبا سفيان قد أعد العدة وأراد أن يعاود الكرة للقضاء على النبي وأصحابه في عقر دارهم في المدينة مرة أخرى فهم صدقوا في اعتماد قلوبهم على الله وأخذوا بالأسباب خرجوا مع أن جراحهم لا زالت تنزف والله مع أن جراحهم لا زالت تنزف خرجوا فماذا كانت النتيجة اسمع إلى الله جل وعلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أيها المتوكل على الله هذه بشراك أصدق في اعتمادك عليه جل وعلا وخذ بالأسباب بقوة وصدق وأمانة ورجولة ودع النتيجة إلى الله جل وعلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم من جميل ما قرأت قيل لحاتم الأصم ومن الصالحين يا حاتم بما حققت التوكل على الله قال بأربع خصال قالوا ما هي قال علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي نعم علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية وعلمت بأن الموت ينتظرني فاعددت الزاد للقاء الله عز وجل ما أجملها من كلمات وسيد المتوكلين كما ذكرت هو سيد النبيين ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاح فكنا إذا وجدنا شجرة ضليلة تركناها لرسول الله عليه الصلاة والسلام فأت النبي عليه الصلاة والسلام شجرة ظليلة يعني ليستريح تحتها وعلق سيفه عليه الصلاة والسلام في غصن من أغصان هذه الشجرة فجاء رجل مشرك فوجد هذه الغنيمة الكبيرة وجد رسول الله نائما وجد السيف معلقه فاستل المشرك السيف ورفعه واراد ان يهوي به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر اليه النبي عليه الصلاه والسلام وهو على الارض والسيف على راسه والمشرك يقول للرسول عليه الصلاه والسلام من يمنعك مني فقال النبي الله الله فسقط السيف من يده فأخذ النبي السيف بيده وقال من يمنعك مني قال حلمك يا محمد أو كن خير آخذ يا محمد كن خير آخذ فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد هذا الرجل إلى قومه ليقول: يا قوم أسلموا أسلموا فلقد جئتكم من عند خير الناس عليه الصلاة والسلام الشاهد صدقوا اعتمادي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه ها هو الصديق في حوار هامس خافت خائف متقطع يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا في الغار يوم الهجرة لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين على الله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا أخذ بكل الأسباب كما ذكرت في الحلقة الماضية لكن قلبه معلق بمسبب الأسباب لا بالأسباب ما ظنك باثنين الله ثالث لا تحزن إن الله معنا وفي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل حين ألقي في النار وأنزل الله عز وجل إليه جبريل وسأله ألك حاجة قال حسبنا الله ونعم الوكيل أما الحديث المتردد على ألسنة الناس علمه بحال غني عن سؤالي لا يصح إنما الصحيح قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل فماذا كانت النتيجة كلكم يعرفها قال الله جل وعلا فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فخشاهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وهذه أم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول لها ربنا جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فتوكلت على رب العالمين ووضعت طفلها ورضيعها المبارك في الصندوق في التابوت وألقته في اليم ونجاه, ونجاه ربه تبارك وتعالى وحقق لها ما وعد وينجي الله موسى بستر رقيق قد لا يخطر لأحد منا على بال الا وستر المحبة فلما نظرت امرأة فرعون إلى وجه موسى قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه وينجي الله موسى بل ويحرم عليه المراضع لترضعه أمه كما وعد جل وعلا فهي الآن في قصر فرعون وموسى في حجرها وفي صدرها ترضعه بل وفرعون يجلس الى جوارها يأمرها أرضعيه أكرميه اشبعيه فبالأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره ما أروعها وأحلاها من ثمرة ألوى التوكل على الله جل وعلا هاجر عليها السلام حين وضعها إبراهيم ورضيعها المبارك إسماعيل عند دوحة فوق زمزم ولما يبنى البيت بعد وتضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء المشرق الودود ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أثئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ثم وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء هذه الأسباب المنصرة وأرد أن ينصرف والحديث بطولي في الصعي البخاري من حديث ابن عباس فتعلق به هاجر وقالت إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء فأشار برأسه إلى السماء قالت آه الله أمرك بهذا قال نعم فقالت في كلمات تجسد حقيقة التوكل على الله بل إنها كلمة قالت إذا لا يضيعنا إذا لا يضيعنا أي توكل هذا وأي يقين هذا وأي ثقة في الله هذا إذا لا يضيعنا وهي لا ترى إنسا ولا أنسا إذا لا يضيعنا وهي لا ترى بيتا ولا شجرة ظليلة بل ولا ترى أي سبب من أسباب الحياة لا ترى إلا جبال مكة التي سودتها حرارة الشمس المحرقه بل ولا ترى إلا أشعة منعكسة على الرمال كادت الأشعة المنعكسة فقط أن تسرق الأبصار ومع ذلك تقول إذا لا يضيعنا والله ما ضيعها انها ثمرة التوكل على الله جل وعلا والله ما ضيعها انتهى الماء وانتهى التمر بل وجف اللبن في صدرها وبدأ رضيعها يتلبط ويتلوى أمام عينيها بين يديها فقامت تسعى تأخذ بالأسباب المنسرة تسعى بين الصف والمروه وكل من سافر منكم إلى العمرة أو إلى الحج يعلم أن المسافة ليست هينه ولاحظ أنك تسعى الآن في جو مكيف بارد جميل وعلى أرض ممهدة باردة جميلة أسأل الله أن يحفظ أمن بلاد الحرمين وأن يحفظ عليهم النعم وأن يجعلهم أهلا للشكرها. لكن لاحظ أن هاجرة كانت تجري على رمال كادت الشمس المنعكسة عليها أن تحرق الجلد وأن تسرق الأبصار تسعى بين الصفة والمروة ثم تعود إلى الصفة ثم إلى المروة كذا وفي الشوط الأخير على المروة سمعت صوتا قالت صاهن صاهن ونظرت إلى الرضيع فوجدت الملك يلامس الأرض بجناحي جبريل عليه السلام في رواية جميلة جدا عند الإمام الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب الحج من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام نادى على هاجر وهي على المروة في الشوطي الأخير وقال لها من أنت فقالت أنا أم ولد إبراهيم لم تقل أنا هاجر وإنما قالت أنا أم ولد إبراهيم نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم يعرف أهل السماء فقالت أنا أم ولد إبراهيم قال وإلى من وكلكما ترككم هنا لمن قالت وكلنا إلى الله قال وكلكما إلى كاف نعم قال الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده وفي قراءة أليس الله بكاف عباده فيا أيها الحبيب اللبيب ويا أيها الفاضلة فلنحقق التوكل على الله جل وعلا بصدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب في كل مناحي ومجالات الحياة لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانع وأود أن أنبه إخواني وأخواتي أن الرزق ليس مالا فحسب بل المال من الرزق قال ابن منظور في لسان العرب الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنوية فالمال رزق وحب الله رزق وحب النبي رزق وحب الصحابة رزق وحب آل بيت النبي رزق والعلم رزق والحلم رزق والولد الصالح رزق والزوجة الصالحة رزق والطاعة رزق والأموال رزق فلا تقصر الرزق على المال فحسب هذا تقصير في فهم قضية الرزق وفهم مبتور أو جزئي فالرزق أوسع مدلولا من المال فلو حققت التوكل على الله كفاك فمن توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر هداه أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم التوكل عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة كلمة